بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوسر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَّذِي إِنَّ